بسم الله قال رحمه الله <تصفيق> قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم إثني عشر نقيبا كفلا على قومهم بما فيهم فتفالت الحواريين لعيسى بن مريم فأخرجوا إثنى عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس والنقيب هو من يمثلهم في رعاية شؤونهم فأخرجوا لكم من يمثلكم ومن تخاطب معه ومن يرعشونكم يقوم عليكم فأخرجوا إثنى عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ولا زال الناس يستعملون هذا الأفض في هذا المعنى الذي أشرت إليه آنفاً فإن الناس يجعلون نقابة المهندسين نقابة الأطباء نقابة المهن تعليمية كل ذلك من هذا الباب يجعلون من يقوم على شؤونهم ومن يتخاطب مع من هو أرفع منهم فهذا النقيب لازال المعنى موجودا عند الناس يستعملونه فالنقيب هو من يمثلك ومن يقوم على رعاية شؤونك يرعى شؤونك ويقوم عليك فالنساء صلى قال اختاروا لي هؤلاء النقابة والكفالة عليكم الذين يقوم بشؤون يقومون بشئون يكونوا تخاطب معهم أما كلكم ما نستطيع ربما نتخاطب مع جميع الجميع لكن الناس نعلم عليهم الأمر وهم بعد ذلك يقدمونه لكم ويقدمونه أيضا كذلك لمن وراءهم فنعم هذا هو مع النقيب وهو قريب من العدريف ورب صارك الشيخ شيخ القبيلة فهو عريف وشيخ قبيلة ويقوم على الرعاية رعاية شؤون هذا مع عام في العريف وفي غيره فمن يقوم على رعاية شؤون طائفة من الناس وجه من الناس يقول نقيب ومن هذا الباب سميت هذه النقابات الموجودة الآن هذه النقابات الموجودة نقابة المهندسين نقابة الأطباء نقابة التعليم أو المهن التعليمية إلى هذه نقابة باعتبار أنه ناس يتصدرون ويتخاطبون مع الأمور إذا حصل شيء أو يطلبون يفوضون لطلب بعض الأمور التي يحتاج لها هذه الجهة هذا المعنى لازال عندهم وقال رسول الله خرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا كفناء على قومهم بما فيهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم فأخرجوا اثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ومعل الخزرج كانوا أكثر في ذلك المجلس واختاروا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس قال عاصم قال عاصم بن عمر ابن قتادة إن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بن نظلة الأنصاري يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبيعون هذا الرجل إنكم تبيعونه على حرب الأحمر الأسود ورسول الله بعث إلى الأحمر الأسود كما في الصحيح بعثوا إلى الأحمر والأسود اختلف الناس المقصود بالأسود والمقصود بالأحمر فمنهم قال المقصود بالأسود هم العرب والسودان لأنه يغلب على العرب الأدمة يغلب عليهم الأدمة فقال بعثوا إلى الأسود والأحمر والمقصود بالأسود العرب وكذلك أيضا السودان الذين هم ليسوا من العرب فهو بعثا الجميع الأسود الذين هم العرب والسودان أيضا كذلك والأحمر المقصود به البيض وهم العجم وهم العجم هذا قول وقول آخر المقصود بالأسود السودان السودان من كان على هذا اللون أسود السودان والمقصود بالأحمر هم من عدا السودان من العرب وغيرهم من العرب وغيرهم والقول الآخر أن المقصود بالأسود الشياطين والمقصود بالأبيض بنو آدم بنو هذه ثلاثة أقوال في الأسود والأحمر فالأول مقصود بهم العرب لأنهم تغلب عليهم العدمة والثاني المقصود بهم السودان والأحمر المقصود بهم من عداء السودان من العرب ومن غيرهم. من العرب ومن غيرهم هذا القول الثاني أن الأسود السودان أصحاب اللون الأسود والأحمر المقصود به منعد السودان من البيض يدخل فيهم العرب العرب الأولون هم أبيض يميلون إلى هذا فليسوا بثود يدخل فيهم العرب وغير العرب القول الثالث الأسود الشياطين والمقصود بالأحمر بنو آدم قد يوجد فيهم من الأسطود كما تعلمون، فهذا هو والله أعلم فالمقصود يعني كناية عن الجميع سيقاتلكم جميع إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود تبايعون على مقاتلة من خالف هذا الدين من الأحمر والأسود من ليس على هذا الأمر ولم يأخذ بهذا الأمر ستقاتلون الأعاجم وتقاتلون العرب على هذا الشيء لا بد تعرفوا هذه الحقيقة ويقول لهم هذا النقم إذا بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد تنتبهوا لهذا الأمر وتستعدوا لهذا الشيء على قتال العرب المشركين وعلى قتال غيرهم من الأعاجم ستقاتلون الكل تدخلون معه في قصومات حروب وهذا لا بد أن يحصل فإن رسول الله بعث بالسيف حتى يشهد أن لا إله إلا الله حتى يشهد أن لا إله إلا الله فهو بعث السيف عليه الصلاة والسلام أمرت بأن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله هم يعلمون هذا الأمر هذا الأمر يحتاج إلى أخذ بقوة إلى أخذ بقوة ونسال الله أن يوفق من أخذه بقوة في هذا الزمان وهو يحتاج إلى سداد من الله توفر فإنه سيُعادي الكل سيُعادي أو سيعادون أعداء الله كلهم سيتأمرون عليك ويقومون عليك قوم ترجم رجل واحد لأنهم يعرفون أن سقوطهم في هذا الجانب سقوط ملكهم إنه إذا قام الإسلام لم يبقى لهم شيء إلا أن يأخذوا بالدين إلا أن يأخذوا بهذا الخير فهذا تنبيه لأصحابه هل أنتم مستعدون على مقاتلة الأحمر والأسود وهو نبههم على هذا الجانب وهو منهم من بايع لكن نبههم على هذا الشيء كنتم مستعدون بايعوا توقلا على الله قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من هو الأحمر هذا الشيطانة شيطان وهو حمر <تضبط> <تضبط> نعم أحسنته العرب والأعاجم هذا قول حاربون العرب والأعاجم السودان أسود العرب لأنه تغلب عليهم الأدماء ويدخل فيهم أيضا صحاب لون أسود الآخرون والأحمر هم من عدى العرب القول الثاني السودان هم أصحاب اللون الأسود والأحمر من عدا أصحاب اللون الأسود من العرب وغيرهم طول الثالث ما سمعت قال فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموهم فمن الآن فهو الله إن فعلتم خزي في الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموه بما دعوتموه إليه على تهلكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو الله خير الدنيا والآخرة هذا نصيحة جميلة من عباس بن عبادة من الآن شوفه لكم في الدنيا والآخرة وإن ثبتتم وقمتم بما دعوتموه إليه على تهلكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو الله عزكم وخيركم في الدنيا وفي الآخرة فمن أخذ به شرف وعز وعزه الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لكون قومك سوف تعلمون قال ابن عباس وغيره شرف وعز لك ولقومك قريش إذا أخذوا به لكن في البداية ما أخذوا به أخذ به الأنصار الأوس وجماعة من قريش من المهاجرين وعزهم الله وشرفهم الله وإنه لذكر لك ولقومك إن شرف عز قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال سنصبر على مصيبة الأموال وما يحصل لنا من ضي الحال قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا إيش لنا ما هو ال... الذي سيحصل لنا إذا وفيناك يا رسول الله فما هو لهم أعظم مما بدلوه جنة عرضها السماوات الأرض ورض الله سبحانه وتعالى هذا أعظم مما يبدل فما بدلوه مقابل هذا لشيء يعني ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى من الخير وإلا الجنة فضل الله وليست بمقابل وإنما فضل الله سبحانه وتعالى عن العباد أما العمال فلا شيء إنكم لن تدخلوا الجنة بعملكم قالوا لا أنت يا رسول الله قالوا لا أنا يا رسول الله إن تغمدني الله برحمته فالجنة لا يدخلها الشخص بالمقابل فهي فضل الله سبحانه وتعالى والعمال أسبابه الاعمال سبب دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذا سبب يبدل فقط وإلا هي فضل الله ورحمته على العباد وهذه الاعمال لا شيء هذه الاعمال لا شيء فإن الله لو عذب العباد لعذبهم وهو غير ظالم لهم فإنهم عندهم التقصير وهو ملازم لهم وجب عليه لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولكن الله رحيم بالعباد سبحانه وتعالى قال قالوا فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا قال الجنة قال الجنة أي لكم الجنة قال بسط قال بسط يدك فبسط يده فما يعو عند قالوا ولا قالوا قالوا نعم اللي قاله هو قاله بالإفراد لا قال قالوا أقرب قالوا سط يدك فبسط يده يعوه وأول من ضرب على يده البراء بالمعرور ثم تتابع القوم فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صارخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت خلاص هزم هزم الشيطان وعلم أنه سيدخله اليأس بأن يشتمع الناس على عبادته هذا لا يكون لا بعد اجتماع هذه الكلمة على هذا الخير وعلى التوحيد والصرخة بها السر، هذا لا يسر الشيطان، هذا استاء منه الشيطان أيما استاء، فعلى هذا ينبغي العباد أن يحرصوا على استاء الشيطان وعلى حزنه وعلى حزنه وأعظم ما يسوءه اجتماع الكلمة. على دين الله سبحانه وتعالى هذا أعظم ما يسوء الشيطان اجتماع الكلمة على التوحيد وعلى دين الله جل وعلا هذا خلاص يهزمه فيبذل الأسعى في التحريش لتفتيت هذا الذي يجتمع عليه قال ثم تتابع القوم فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت ما سمعته قط يا أهل الجباجب يا أهل الجباجب ينظر ما معنى أهل الجباجب الذين يعنيهم هذا هل لكم من مذمم والصبا قد اجتمعوا الصبا الذي ترك دين قومه جمع معصابي والصبات قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عدو الله هذا أذب العقبة اسمع أي عدو الله أما والله لا أفرغن لك أي والله سيتفرغون لوهين ويدلونه ويدلون حزبه أما والله لا أفرغن لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضوا ارفضوا إلى لحالكم ارفضوا إلى لحالكم كنقوم إلى لحالكم فقال العباس ابن عبادة ابن نظلة والذي بعثك بالحق لإن شئت لنمي لنا غدا على أهل منا بأسيافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن نجعوا إلى رحانكم وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى والله قادر على نصرهم وهم قلة ولكن الله جل وعلا حكيم ويضع الأمور في مواضعها جل وعلا هذا ما هو وقته ما هو وقته أن نميل عليهم بسيوم ننتظر أمر الله فيهم وبعدها خير فعلا هذه حكمة عظيمة ظهرت للناس بعد ذلك في تقي القتال أولئك لما تقوى الإسلام وكان يأرز إليه من يأرز من الأبطال ومن سيوف الإسلام بعدها فتحوا مكة وهم رافع الرؤوس وما استطاع يقف مكة ليقفوا أمامهم كل واحد دخل بيته يختبي وكل واحد الله يسلم وسالم يسلم وسالم من أولئك الأبطال فلا إله إلا الله العجلة ما هي طيبة العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن فهؤلاء تأنموا حتى حصل الله، حتى جعل الله عزهم في هذا التاني. قال: لم نؤمر بذلك ولكن نرجع إلى رحالكم. قال: فرجعنا إلى ما فنمن عليها حتى أصبحنا. فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منالنا. وقالوا يا معشر الخزرج. منازلنا حتى جاءونا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرج والمعشر هم الطائفة الذين يجتمعون على شيء معين معشر العرب معشر النحاة معشر فقهاء طائفة يجمعهم شيء معين قال لهم معشر فقالوا يا معشر العرب بلغنا أنكم جئتم صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وإنه والله ما حي من العرب ما حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم لأنهم لهم مصالح يذهبون إلى الشام وطريقهم من المدينة ولا يستطيعون أن يمرون إلا عن تلك الطريق هم يعرفون هذه المصالح ستذهب التي بينهم وبين الأوز الخزرج إذا رصدوا لهم الطريق مصدع يمر ستذهب تجارتهم التي هي في الشتاء والصيف رحلة الشام هذه تعطل عليهم إذا حربهم الأوز الخزرج هم يحاولون صالحون يحاولون أنهم يصلحوا أمورهم معها ولكن ما يقال وإنه والله ما حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منهم ما يحبون أننا تنشب الحرب بينهم وبين الأوسط الخزرج لما سبقت الإشارة إليه قال فانبعث من هناك من مشرك قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه وصدقوا ولم يعلموا جعل الله فرج في هذا أن أولئك حلفوا لهم الله ما حصل شيء من هذا الخبر من أين لكم الخبر هذا أن مجتمعوا بايعوا على قتالكم إلى آخر ذلك صدقوا لم يعلموا بشيء حصلت هذه البيعة في سرية عجيبة والسرية ليست مذمومة على الإطلاق ليست مذمومة ولا يجوز لأحدا يذم السرية فهي من دين الله سبحانه وتعالى في واطن يجب على العباد أن يخفوا أمورهم ولا سيهم إذا حصل عليهم ضرر إذا كان سيحصل عليهم ضرر فهم بايعوا في سرية عجيبة ما علموا بها بهؤلاء لكن السرية المذمومة التي تجتمع عليها بعض طائف وبعض المنحرفين على ضرب الإسلام وأهل الإسلام والمكر بأهل الإسلام والمكر بأهل الإسلام وتقنين تلك التقنينات المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى وإضاعة الشباب على الخروج على ولات الأمور وتلك التكتك التي لا تستمد من كتاب ولا من هذه سرية مذمومة أما جماعة يحارب دينهم وكذلك أيضا لو ظهر عليهم عداؤهم أهانوهم فيختفون يختفون هذا جيد هذا جيد حتى يظهر الله الحق يتعلمون في البيوت سر أمرهم لا يطلع عليهم أحد يؤذيهم فهذا أمر جيد فلذلك ذهب أصحاب الكهف بعيدا إلى ذلك الكهف يعبد الله سبحانه وتعالى حتى لا يطلع عليهم أولئك ويؤذونهم السرية ليست مدمومة عن إطلاق فهي من دين الله على ما سمعت من الحيتية وهكذا ربما يسر شخص إلى شخص سرا. كما أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة سرا وما خبرت به إلا بعد موته هذا سرية هذا من السر الذي لا يجوز شاعته إلا بإذن صاحبه هذا من السر الذي أسر رسول الله به فاطمة قال رحمه الله قال, قال قال فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحرفون لهم بالله ما كان من هذا شيء ما علمناه صدقوا لم يعلموا وبعضنا ينظر إلى بعض، بعضنا ينظر إلى بعض جماعة كفون المؤنة، خلاص كفون الجماعة حلفوا بينوا إنما يحصل شيء، الحمد لله فرج الله لا يعيد هذا الدين الرجل الفاجر، ولا كانوا مشركين، وصدقوا ولم يعلموا وبعضنا ينظر إلى بعض، وقام القوم في من حارث من شام من مغيرة المخزومي، وعليه نعلان جديدان، فقال قلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها في مقاله. يا جابر أما تستطيع أن تتخذ أنت أن تتخذ أخذ عنا مثل نعلي أن تتخذ أنت وسيد من ساداتنا مثل نعلي هذا مثل نعلي هذا الفتى وهذه جملة تراضية أنت وسيد من ساداتنا هو مثل ما يا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد هكذا وأنت سيد جملة حليعة رضيها وأنت سيد من ساداتنا مثل علي هذا الفتى من قريش قال فسمع الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إليه وقال والله لا تنتعلنها لا تنتعلنهما قال يقول أبو جابر رضي الله عنهما والله أحفظها أمم عشان أحفظت الفتى. قال والله أحفظت الفتى فردت لي عليه يقول معناها أغضبتها أغضبت, أغضبت الفتى. قال لا أرددهما فألن والله صالح بعض الألفاظ غنية تحتاج أن ننظر كتب له فألنا نعم بعضها غني من الفأل معروف. لكن أحفظت هذه ذكرها في حاشية. قال والله حفظت يا حفظ أغضبت الفتى والله حفظت الفتى فاردد إليهن عليه قال لا أردهما فعل والله صالح والله لئن صدق الفعل منه قال ثم انصرف الأنصار إلى المدينة وقد سددوا العقدة شددوا العقدة وقد شددوا العقدة فلما قدموها أظهر الإسلام بها وبلغ ذلك قريشا هذا أصحاب رسول الله قال الفجر الحوث يأخذون مثل هذا عن المشركين الأسنالين ربما يعلموا شيء فيؤذوا من بجانبهم يؤذون من بجانبهم يشددون عليهم فأعداء الله مشاربهم واحدة ومصادرهم واحدة قال رحمه الله قال ثم انصرب الأنصار إلى المدينة وقد شددوا العقدة فلما قدموها أظهر الإسلام بها وبلغ ذلك قريشا فآدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن الله تعالى قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها نعم فالأنصار هؤلاء فالله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي حواري لكل نبي حواريا فهذا أمر مهم جدا يقول أنصار أمر مهم الذين يأخذون بأمرك فإنهم يعينوا خير عون لعد الله سبحانه وتعالى وهذه سنة ماضية فإن لم يكن لك أنصار فهي غربة شديدة وتعب ربما ما استطيع أن تقوم بشيء ولا أحد تأوي عند المضايق فهؤلاء الحمد لله جعل لهم بلاد كامل دولة دولة يأون إليها ويألزون إليها المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نصر للإسلام جعل لهم مكانا يأون إليه يخرجوا من تلك البلاد التي يضير عليهم وإذا هو إلى بلاد يأمنون على دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون, إليها تأمنون فيه وهذا فرج بعد شدة هذا من أدلة الفرج بعد الشدة التي كانت على أصحاب رسول الله فأمرهم بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار فأول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي ثم عامر بن ربيعة ثم عبد الله بن جحش وهذا ذكروا أنه تد ثم عبد الله بن جحش ثم تتابع أصحاب الله صلى الله عليه وسلم أرسالا إلى المدينة جمع الله أهل المدينة أوسها وخزرجها بالإسلام وأصلح ذات بينهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم طول سيرة يا اخو جميله السيره قراءه فيها طيبة قال الجباجب قال هي جمع جبجب جبجب هي جمع جبجبن جبجبن هذا كده هي جمع جبجبن بالضم وهو المستوى من الأرض ليس بحزن وهي ها هنا اسماء منازل بيمن سميت به لأن سمت به لأن كروش الأضاحي تلقى فيها أيام الحج. كلام طيب. والمقصود يا أهل منازل المنا. انتبهوا جماعة اجتمعوا سيقاتلونكم. فالمكان الذي هو سهل قال له جوجج. أرض مستوية. أرض مستوية قالها جوجج. والمقصود في الحديث. يا أهل منازل منه مقصود هذا هو اسمه منازل منه أحسنته انتهينا من هذا الحديث الطويل. قال أخرج هذه القصة ابن اسحاق المغازي من سيرة ابن هشام مع الروض الأن وعنه أخرجها الطبري في التفسير والثعلبي أيضا كما في العجاب لابن حجر وما بعدها ولم يذكر شيء أشغل في تحقيق عندك لأنه هذا أمتل من الذي عندنا الذي في المكتب الطمعة تحقيقها أحسن هذا اعتمد على تحقيق النص وذاك اعتمد على تحقيق الأحاديث والآثار حاصل استفدنا من هذه أسفيرة ومن هذا الأثر الذي يروي عن جابر رضي الله تعالى عنه أمورا يحتاج لها الداعي لله الله جل وعلا ومن أعظم ما استفدناه الصبر عدم العجلة في الأمور وأن الأمور لله جل وعلا يمضيها كيف شاء ومتى شاء يمضيها سبحانه وتعالى ارجعوا إلى رحالكم حتى يستغل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يريده أما أننا نقاتلهم ونحن على هذا الضعف والله قادر وغالبا على أمره ولكن هذا الله سبحانه وتعالى يجعلها نبراسا للدعاة إلى الله ولأهل الخير ولأهل الإسلام وإن الله سبحانه وتعالى يغلبها ولأ ولو اجتمعوا كلهم ما يستطيعون يفعلون شيئا ولا يغلبون أمر الله لله الأمر من قبل ومن بعد مرسل لكي مرسل, مرسل من هو هو أول داعي أرسلنا إلى المدينة مصعب بن عمير حسنته مصعب بن عمير نفع الله بهذا خير كثير حصل بسببه رجع إلى المدينة وخرج معه نحو سبعون نحو سبعين من أهل المدينة وبدأ الإسلام يدخل قال ما حكم من ترك عمل الخير بحجة مخافة الرياء هذا شرك كما نص على ذلك بعضه العلم العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس, من أجل الناس شرك صحيح هذا لا يجوز أن يترك العمل من أجل الناس حتى لا يقول هذا مرائن ما يجوز هذا أنت لن عملت عملا هذا الترق يعتبر عمل من أجل الناس حتى لا يقولوا أنك كذا وكذا الشخص يعمل ويجاهد نفسه يعمل ويجاهد نفسه فإن سفيان الثوري يقول ما جاهدت نفسي وما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدت على يعني إخلاص العمل معنا كلامه أو فإنها تتقلب علي فإنها تتقلب علي فكان يجاهد نفسي جهادا كبيرا يجاهد نفسه والنفس تتقلب على هذا لا يباني الشخص يعمل أقول عمله فسيرى الله عمله ورسوله يعمل وينتبه يداخل وشيء من مداخل الشيطان التي تدسل عنه عمله والأمور تحتاج إلى جهاد والله ما هي سهلة الأمور تحتاج إلى جهاد والسلف كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله فأبى إلا أن يكون لله فإن العلم يسوقك إلى الخير ويردعك عن أشياء كثيرة من الشر العلم يا والله أولئك ربما كان زمان الناس مقبل على العلم ومقبلوا على العلم مثل الناس المجتمعات هذا هذا يرى هذا وهذا يتأثر بهذا هذا روح الحلقة هذا يبعده في البداية يقصده كذا ثم يأبى العلم إلا أن يكون لله لأنه دين ولأنه يعرفك بالخالق سبحانه وتعالى فيأبى أن يكون إلا لله جل وعلا طلبنا العلم لغير الله كان المجتمع كلهم يدرسوا يحبوا الخير كلهم يحبوا الخير ويدرسوا ويحضروا المساعد وحلقات المحدثين ولكن يأبى العلم إلا أن يكون لله لأنهم يعرفون به ربه سبحانه وتعالى فيذهب ذلك الذي كان من أجله قال كيف يكون جمع بين لكل نبي حواري وبين قول النبس عن صلم والنبس عن صلم يأتي معه الرجل والرجلان ليس ليسا معه أحد. الظاهر هذا هو الغالب هذا هو الغالب حديث الزبير لكل نبي حواري, حواري هذا هو الأغلب في الأنبياء وهذا قليل أظن الألبان يتكلم على هذا فيما قل علينا مرة أو قرأناه الجمع بين هذا أو الجمع بين العدل التي ظاهرها التعارض يكون هذا هو الأصل وهذا هو الأغلب قال إذا قال أحد رقيت وقلت نعم هل يخرج من من الحديث لا لأنك لم تطلب الرقية وإنما هو عرضها عليك عرضا حعرضها عليك عرضاً والحديث جاء فيه الاسترقاء طلب الرقية وأنت لم تطلب رقية وإنما قال الرقي يقول شانك ما تهب نعم ولم تذهب إليه على أن يرقيه لم تذهب إليه والحديث فيه الاسترقاء لا يسترقون هي يطلبون الرقية ويذهبون بأنفسهم طلب للرقية أما هذا لم يطلب رقية وإنما جاء شخص عرض علي هذا الأمر. أنا هل العطر قيم حرام وما هي عند حرمته بعض الناس يقول هذا حرام هل العطر ما هو حرام العطر من أما كان رسول الله يحبه جدا يحب الطيب عليه الصلاة والسلام حث على الطيب في الجمعة وفي غير الجمعة ونهى عن رد الطيب والريحان فهذا أمر مرقى فيه أن الشخص يطيب نفسه يطيب جيد الذي ليس فيه شبهة لا كحول ولا شيء فما خلطه شيء من المسكرات كالكحول فهذا حرام إلا إذا استحال تماما حيث أنه ليس له أثر ليس له أثر فهذا شيء آخر فإن النجاسات تطهر بالاستحالة كما هو معلوم أما إذا كان بقي له أثر فلا فلا يجلس استعماله ولا يجلس طيب به فهو حرام أما ما عدا ذلك من العطرات التي لم يخلطها شيء من الشبه هذه وهو من الأمر المحرمة فهذا مستحب التعطر بها أن يسع صنم عن العطر ونهى عن رده حث على الطيب ونهى عن رده ولا سيم يوم جمعة إلهنا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله <تصفيق>